السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نجاح بلا حدود في محطة من محطات النجاح ونحن أول ما بدأنا نكلم عن الدوافع وإن الدوافع لها أصناف الدوافع الخارجية والدوافع المعيشة والدوافع الداخلية والدوافع بتدي الطاقة وكلمنا على اساليب الطاقة وأصناف الطاقة عندك الطاقة الروحانية عندك الطاقة الذهنية والطاقة الحسية والشعورية والطاقة الجسدانية ودي عشان نكون بس مع بعض عندك جافا عالية عندك طاقه مين مش كفايه لازم يكون عندك معارة وفي المهاره لازم تقرأ كل يوم على الاقل 20 دقيقه لازم تسمع اشرطه خصوصا في سيارتك او انت في الشارع او انت في اي حتى حتى تلعب رياضه اسمع اشرطه اتفرج على اشرطه تكون فيديوهات وروح محاضرات بنفسك خلي نفسك تبقى كائن بشري تبقى جزء من حياتك عشان تاخد ده وتحطهم في الفعل وكمان قبل كده من غير السعد كل اللي بتعمله هيتعبك هيضايقك انا عندك معلومه تطوير ما بتحطهاش في دماغك ما تخافش الحياه وبعد السؤال لازم تتوقع الإجابة تتوقع الصحة فيها تتوقع نكملها التوقع ده كلام تبدأ عن التوقع عشان تتوقع وده تتوقع هذا بحسسك بتنجز من نفس النوع توقع الخير توقع الخير بسرعة توقع الخير بالحواريات توقع الخير من أصدقائك توقع الخير من أولادك توقع الخير من, أو من زوجتك أو زوجتك فبص ذي الزوجة نفسها أو بص توقع منهم من الخير بتأتي تركز ناس على الحياة السلبية بس أي حاجة تركز عليها هتشوفها في بقك انا عايزك تركز عليها عايزك عايز ركز على حاجه بتركيز عايزك تبسط ركز على حاجه تبسطك فكل ما في امر ان من اول النهارده ركز على الحاجات اللي هي بتدعمك في حياتك وفي حاجه مش مطلوب منها غير انفعل لغاية ما توصل لمرحله توصل انها تجيب طاقه ايجابيه بدل ما ضدك تتوقع الخير من كل شيء الخير من الله سبحانه وتعالى الخير من نفسك الخير من الناس الخير من عيلتك الخير في توقع كل شيء يكون ايجابي ولا حاجة مش ايجابيه معنى كده مش معنى كده ان هيشتغل ضد افكارك لا العكس ضد التحديات والتحديات جوا رسالة الرساله بتكفرك على فكرة وفي يوم من الايام ان شاء الله انا بنمن الحاجات اللي انا بدرسها في العالم ازاي واحد ممكن يتعامل مع تحديات الحياة لان التحديات موجوده فك لما بتشوفها سواء في شكل بنحاوله سواء خوف <تصفيق> او مرض او الم عمر ما جاء عشان يتاك فقط عشان يكبرك ويعلمك ان الانسان لما يكون مريض يعرف اكتر من الله سبحانه وتعالى يبتعد عن سلوكيات سلبية ويكبر ويتحسن في أفكاره يوصل للشفافيه سامع كان لما يتالم يقول يا رب ربنا سبحانه وتعالى بيديك هديه في اي الم اي تحدي في حياتك في رسالة الرسالة دي هدية من الله سبحانه وتعالى لما تركز عليها ناسله هتلاقي رسالة بتجيلك معلومات المعلومات مجرد ما تحطها في فعلا هتبدا الحاجات دي تبدا تقع شويه شويه لكن لو تركز عليها لما الام هيجي ما رأيها عليها بتجيب من نفس النوع فلما تراكز عليها كرسالة هتجيب من نفس النوع في أسهل احنا وصلنا للتوقع بعد التوقع لازم الاهتزان لازم الاهتزان ما تداش توقع بس وتبقى غير ملتازن الاهتزان ان يخيبت اسحى الصبح بادي وانت مش عايز تقول الصبح بادي يخيبت ان تصلي فجر وانت عايز تصنع في السرير عارف زي يعني الدافا كده أو تشتي بره برا بس أنت مبديت قوة وذيه طبعاً اشتغل ولا خليك راجل فكري اللي هو أم أبوكرا حلا ربنا اللي اتزام حس صحيح عايز تقوم اللي اتزام حخليك تبتسم وأنت ما تبتسم اللي اتزام حياتك تقارنك تتحرك وأنت ما تشوف تتحرك زال تلعب رياضة خليك تتحسب حياتك الالتزام في الالتزام في فيشون القصص كذا ومن هما القصص لما ينتهى معايا واحد مسده طعمه سيدسون لمبة كان من نوع المبدأ كان مبتكر عمل حاجات كتير من جبنها اللمبة لمبة الكهرباء عشان يعمل لمبة الكهرباء قال اللي بيقلوه انه فشل اعدوا معي تسعة تسعة مرة تسعة تسعة تسعة تسعة مرة كان قاعد مرة في عشر وعدوا واحد من هي وسائل اعلام قال له هي كامس ده, ده انت فاشل اعلامي ما تبطل اي دي قال فشلت انا اكتشفت شو 3900 29 حاله ما بيسالوش هو عمل 10000 اكتشاف تخيل 10000 والحمد لله ما سمعش كلامه يعني في التزام خطير لما قال مر... ايه ده اللي خليك مركز كده قال لهم لما عملت اول واحده اتعلمت عندي معلومات كتير لما عملت الثانيه عندي معلومات اكتر وصلت ل 10000 عندي كميه معلومات ده انا اكتر واحد في العالم عندي معلومات عندي مش ممكن اسيبها فكل حاجه بتجذبني او تكون بتقدم من قدام لان خاطر قدام فانا خاطر قدام اللي انا عملته ده خلاص مش هعمله ثاني فانا باخد من الدوايا اروح غيرها لغايه ايه يوصل لللمبه الكهربيه تعال شوف مثلا بالظبط زي ما عندك زيان كارلوس ساندرز راجل بتاع كنتاكي فرايد تشيكن تاكل كنتاكي 2000 المهم كان عنده كان يعني وصل سن كبير وتقاعد وغالب اول شيء من الحكومة الشيك كان حوالي 90 دولار اخذ الشيك <تصفيق> راح مع الطعب وراح لنفس الزبالة وقال لهم انا مش ممكن عايز بالاسلوب ده على 90 دولار لأنا عندي وصفة للدباء وعندي وصفة للفراخ الناس بتحدها تحاول ادحها المطاعم اترافت في سنو ده معاك كانوا بتعملوا سوء حوالين امريكا المتحدة واترافت من الف وسبع مطعم الف وسبع كل ما اروح لمطعم قلوا انا عندي الوصفة بتاعتي وراح مرشيه اخيرا من القلب الف وسبع قالوا ما عندي هستخدم في الوصف بتاعتك بس شرطين الشرط الاولاني تساعد في المربع هتساعد في تدوير المربع وانت اللي هتطبخها والشرط الثاني هتاخد 5% فقط من الوصفه بتاعتك والباقي ده ايه ده طبعا عظيم الباقي التاريخ بيحكي النهارده الراجل ده حوالين على في اكثر من 80000 بني ادم بيشتغلوا في شركات الراجل ده لان عرف معنى الالتزام عرف قوة الالتزام الالتزام قوة عارف لما تكون انت ملتزم بتعمل حاجه دلوقتي عندك وعندك طاقة. وعندك مهارة حاططها في سعال متوقع الإجابة لكن مش ملتزم بيبدا حاجة ويسيبها ترى حد يبدأ كتاب ويسيبه حد يبدأ لغة ويسيبها حد يبدأ يلعب رياضه ويسيبها ما هو عاوز وزنه راسه عايز صحته كويسه بيسيبها ليه مفيش التزام يعني معنى كده انه مش جاد. لا هو جد بس كميته الجديه عنده ضعيفه القرار بتاعه قرار ضعيف عشان كلمة القرار دي لما حد يقرر ان يعمل حاجه الكلمه الجدايه من حاجه اسمها دوكيتيري دوكيتيري دو اسمه أساسه يوناني يعني قاطع يعني قاطع لما, لما قرر من حاجة ده قرار قاطع حتى مرتزم بيها حتى مارن في أسلوبه لكن حتى مرتزم بيها يغلي تحقها عشان عملت حاجة سميته قانون النملة كتاعة شدتي بارك جميعين وبعدين نملة مع الدنيا يسأل حاجة عطوم منها وانطمحات التريجي قدام النملة عسى نمنحها ناتلش رحت طبعا مسكت تانية رحت للسته التاه حطيت لها رجلي عشان نمحى ستة السته واحد فبقت على كده ساعتين على فكره لا طبعا ده نوت يقولك ده بابا اقوله بيعك يلعب, يلعب مع النمل حصله حاجه في مخه ده ايه مش عارف كده مع النمل كنت عارف امتى هتستسلم قعدت مديد له اعمل حط رجلي انا بدي احط رجلي هو هي حاجه منها صغير شيلها حلو مسكها هروح يعني برده هروح يعني اتقى قانون النمل اذا كان النمل بيعمل كده ما بتتعلاش بالطبيعه لازم تكمل لان عارف الفرق بين النجاح والفشل الفعل والتوقع ومع تل في الالتزام الالتزام دي بتخلي الشخص انه يجعله المستمر انا شفت هذا كتب منتريال بيفترج على الديسكوفر <تكتب من تريال> التشانل <تكتب من> في نوع تاعت الاكتشاف وكان اجدين حاجة عن واحد من الاردين الكبار يمكن تعرفوه محمد علي ليه انا لما كان لسه لما كان شاب صغير وكان لسه بيبدأ حياته كان بيجي ومدارد بتاعه وجانه فكان بيجي ولما طبعا جري بتاع مثلا ساعتين عمال يجري عمال يجري ف خلاص قال المدرب راح جالي قدامه وراح مديله ظهره وراح حادي في على محمد علي وقال له دلوقتي عايزك تلف ووتش ان وتمشي بالعكير بالعكس ايوه عارف ابني لقدام لما بحجري لورا وكمان شدك قال له شوف طب انت بتعمله ده ده الفرق بين البطل واللاعب العاجي اشرب دول راح سحبه على جيري قال خلاص سيب ارجع قدام وجهي وراح مكان من تاني قال الفرق ده والإنسان العادي؟ والإنسان العادي بسرعة. البطل ولو انسان عادي انسان عادي بيستسلم البطل ما بيستسلم اطلاقا شاس الوقت دلوقتي قال لك بيقول لك نبر يبقى نبر نبر نبر انت عارف انت بقى عمرك ما تستسلم اطلاقا كلام عندك حلم وحطيته في الفعل وعارف ان الهدف يستحقك وعارف ان انت تستحق الهدف ده وعارف انه عمل فرق في حياة الناس وفي حياتك يبقى ما تسيبوش اطلاقا خليك نار الراجل ده قام سيره 10000 مره في اكثر من كده تعال روح وورده اسمه وولد ديزني عشان يعمل إبكوت سنتر اللي هو موجودة في ديزني مدينة ديزنيلاندي اترفض من كان من 32 بنك هدوه كان بنك انت عشان تستيليف 32 واثنين هو مات واثنين في واحد اسمه معك مكثرة الرجل ده كان مدير إبكوت سنتر الرجل المدير بتاع البنك اللي هو يسليفهم قاله بالنسبة لولد ديزني يا تار 32 واثنين كان اكثر حاجة قاله انت بتحذر ده ديزني كان عنده لسه كل البلوك اللي في العالم دا كان واثنين جدا. وطلعت عايز قرر الالتزام التزمت فين وصلت لغايه فين عاوزني اتاكد ملتزم ولا لا انت مش ملتزم لا سبحان الله لازم تكون ملتزم بالله سبحانه وتعالى تعالى فجاوبني حاجه لا كده تلتزم بالاتفاق واخلاق الرسول مش انت مش مستني مش انت تسألني يبقى لازم تعمل كده لو انت بتتابع وسط المرحلة ان انت فينك ايه التزمت ايه اخبرني اهو بس بالكلام عاوز الشكل او بالنفس لا لازم تكون ملتزم ملتزم لأهلك ولو مش عندك اولاد في أخبارك معهم لا ما عندكش ايه انت عايز تعمله ملتزم لشغلك عاوز تعمل ايه عاوز توصل لفين لازم تكون ملتزم بأهدافك لغاية لعل انت لغاية انت حققتها عندك حاجه تاني كمان وحا حاجه كمان وتصيب بصماتك في الدنيا وانت ماشي من هنا هتلاقي ناس كتير جدا ممكن تستفيد منك هتيجي على فكره الافات ازاي انا بسفيد منك هتفيد حد وحد هيفيد حد وتلاقي الناس كلها عم تستفيد باللي من اول النهارده خلي عندك دافع عالي خلي عندك طاقة ممتازة خلي عندك طاقة عجبية ابعد عن السلوكيات السلوية هنالكلم فيها بعدين ان شاء الله وتعلم خلي عندك معارة خلي التنمية البشرية تبقى جزء من حياتك وبعدين حطها في الفعل وتوقع انك تنجح وخليك ملتزم بها لغاية انت لغاية ما تحقق هدفك وان شاء الله اشوفه في المخطة الجاية هنالكلم على المرونة ولما لو سوا حيثناك السيادة بالوقتي رأيش كل آخر لحظة لكنها حياتك. عيش بالإيمان بالله حبك لله سبحانه وتعالى عيش بالطبع بأخلاق رسول صلى الله عليه وسلم وعيش بالكفاح بالفعل وعيش بالانتزام وأقدر إيمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته